البيان الثاني عشر في أن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله على الإطلاق لما جعل الله فيه من الأسرار الكونية والحقائق الإيمانية ومن ثم فقد وجبت صلاة الجمعة على المسلمين وتميزت بفضل عظيم فتأكد ندب الاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها تلك رواية مسلم وللحديث تفصيل عجيب في رواية أخرى صحيحة ونصها أنه صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخه حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعنه وعن ابن عمر كليهما معا رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لا ينتهي أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه أي جملا أو ناقة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر متفق عليه ومعناه انه لا فضل لمن جاء متاخرا وليس له الا اجر الفريضه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وعن أوس بن اوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أن يقولون قد بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا رواه مسلم من أجل هذا وذاك شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على ترك صلاة الجماعة تهاونا حتى بلغ ثلاث جمع فعن بالجعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين رواه الطبراني وصححه الألباني